بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم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 فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقرؤ و من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون وقالوا قلوبنا في كِنَّتِ مما تَدْعُونَ إليه وفي آذاننا وَقْرٌ ومن بيننا وبينك حجاب ٱنتَهَىٰ فَمَا لَهُۥٓ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 استقيموا إليه واستوفروه. استقيموا إليه واستوفروه. وويل للمشركين. وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤ. وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في اربعه ايام وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في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 استوى إلى وهي دخان فقال لها طوعا أو كرها ثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض إتيَّ طوعا أوكرها. ثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض إتيَّ طوعا أوكرها. 129. قالتا أتينا طائعين 120. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها 121. فقضاهن سبع سماوات لَنَيْنِ وَأَمْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحُفْظًا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرسل مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الآخرة أخزاء وهم لا ينصرون ولعذاب الآخرة أخزاء وهم لا ينصرون وأما ثمود فهذينهم فاستحبوا العام على الهدا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَإِنَّ تَمُودُ فَذَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَنَا عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلَجَّئْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوا ها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا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 لا تستطيعون أن يشهد عليكم سموم ولا أرصانكم ولا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون والله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإي يستعطبوا فما هم من المُتَبِين وإي يستعطبوا فما هم من المُتَبِين وَقَيَضْنَاهُمْ قُرَنَا أَفَزَيْنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَقَيَضْنَاهُمْ قُرَنَا أَفَزَيْنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إن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 دور لهم في هذا الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَمِنَ الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِ نَارِ يَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ربنا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 مستقوم تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون تتنزل عليهم الملائكه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 هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالحاً وقال إنني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 صَرَهُ وَمَا يَلْقَهَا لَهُ حَظٌ عَظِيمٌ وَإِنْ مَيَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِنَّ مَيَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنها والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنها والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.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 رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً إذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحيا لمحي الموت إن الذي أحيا لمحي الموت إنه على كل شيء قدير نَحْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَن أم يَأْتِي أَمْنَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ أم يَأْتِي أَمْنَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ, اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم نجأهم إن الذين كفروا بالذكر لم نجأهم وإنه لكتاب عزيز وإنه عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزل من من حكيم حميد. تنزيل من حكيم حميد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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي أعجمي عربي للذين آمنوا هدى وشفاء هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فخط لف فيه. ولقد آتينا موسى الكتاب فخط فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإنهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه من عامل صالحا لنفسه ومن اساء فعليه ومن اساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد اليه يرد علم الساعه اليه يرد علم الساعة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 ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما من شهيد وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلٍ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوسوا قنوط ولَئِنَّ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَارٍ أَمَسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي من لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئو جعت إلى ربي إن لعنده للحسن لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئو جئت إلى ربي إن لي عنده ل الحسن فلن ننبئ أن الذين كفروا بما عملو ولن من عذاب غلي فلن الذين كفروا بما عملو ولن من عذاب غلي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُعَاءٍ عَرِيضٌ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرت به من أضل من من هو في شقاق بعيد قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرت به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.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 أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ أَلَا إنه بكل شيء